سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه غدا لبني إسرائيل أن لا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع انهو كان عبدا شكورا وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا في الارض مرتين ولا تعلم علما كبيرا فاذا جاء وعد اولىهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي شديد فجاسوا خلال الديا وكان وعدا مفعولا ثم ردنا لكم الكرة عليهم لكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسورا وادخلوه وليدخل المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما عليه تذبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم مال للكافرين حصيرا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 لا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار غصرة لتبتعوا فضلا من ربكم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 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحقوا عليها القول فدمرناها تدبيرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعي مشكورا قل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محورا انظر كيف قد بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تخضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا